الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه الرعب نستكمل بعون الله تعالى وتوفيقه بشرح دروس أحكام صلاة الجمعة المختصر الشيخ خليل بن ساق. في مذهب الإمام مالك بن أمس ونتكلم إن شاء الله عز وجل عن نمجوبات الجمعة فنقول وبالله التوفيق قال المصنف رحمه الله مبينا طائفة من ندبات الجمعة وندب تحسين هيئة وجميل ثياب وطيب ونشئ وتهجير وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها وسلام خطيب لخروجه إلى صعوده وجروسه أولا وبينهما وتقصيرهما والثانية أقصر ورفع صوته واستخلافه لعذر قابرها وقراءة فيها وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزأوا واذكروا الله يذكركم وتوكروا على كقوس وقراءة الجمعة وإن لنسبوق وهل أتاك وأجاذب الثانية لسبق أو المنافقون وحضور مكاتب وصبي وصبي وعبد ومدبر أذن سيدهما انتهى كلام المصنف المندوبات كما نعلم او المستحبات هي ما يفاد الانسان على فعلها ولا يعاقب على فاكه والمصنف ذكر هذه الطائفة من المندوبات نبينها على النحو التالي اولا استحباد تحسين الانسان هيئته يوم الجمعة المرء الثاني في صلاة الجمعة يستحب له ان يحسن هيئته حيث يأتي بسنة الفطرة التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قص الشارب والغفر ونكف القبط والاستعداد إن احتاج إلى ذلك واتخاذ السواك الذي هو سنة ثابتة عن الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم على جنة العمر الاستحداظ لكن قد يصل هذا الحكم أو يرتقي إلى درجة الوذوب إذا كان المرء ذا رائحة كريهة وتوقفت إزالتها عليه قاموا لأن يوم الجمعة يوم وعيد واجتماع وذهجر فاستحبوا المرء أن يكون على هيئة حسنة وصورة طيبة تناسب بيت الله عز وجل وتناسب العبادة العظيمة التي يسعى المرء لأجلها وصدق الله العظيم حيث قال يا بني آدم أفضل زيناتكم عند كل مسجد وكل هو شرمه ولا تسرفه إنه لا يطب المسرفين وصمد رسول الله قال الله عليه وسلم فيها الكثير من الأحاديث التي تحفظه على التذيذ والتطيذ والتفر أسرع ذلك حديثي من مسعود رضي الله عنه وعرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه إذ قالوا ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعلم حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق يوغنق الناس الناس احتقارهم ومطر الحقي اي رب او يفعله لكن الله سبحانه وتعالى جميل يغب جمال لا سيما التجمل في بيت الله عز وجل من المستعدات كذلك ان يتخذ المرء الجمعة ثيابا طيبة جميلة حسنا سواء كانت ثياب بيضاء او غير بيضاء ولكن افضل ثياب البيضاء والعبرة بالثياب الجميل هناك هي أن تكون جميلة عند الناس بالشعر، لأن هنا الإنسان ممكن يلبس أي ثياب ويستجميلها في حد نفسه ويقول إنها موضة وانها جميلة وأنا أرى أنها جميلة لكن العبرة هنا بالجمال الفعلي في الثياب ليس الجمال هنا مثال الزخارف وبهراجة وناحو ذلك ولكن ما يستحسنه الناس ويثنون على ثياب هو الأولى بالموقع يخصص للجمعة ثيابا يستعملها في الصلاة فقط أو يخصص صوت لصلاة الجمعة هذا أنصص النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب يوم الجمعة ورأى على القوم ثياب النمار وهي ثياب تتخذ يعني للبسطاء ثياب تتخذ من نوع من الثياب أقل جودة وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة من الفقر والتعب أو أكثرهم على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما على احدكم ان وجد ساعة ان يتخذ توبين بجمعاته سوى توبين مهنته يعني يتخذ توب يختصرين بصلاة الجمعة من مستحبات الجمعة التعطر او التطيب يعني الانسان يستحب من الاستعمال اثنين يوم الجمعة وهذا طبعا للرجال دون النساء ان النساء تعطر والتطيب في حقهنا في الشيارع والطرقات منهين عنهم بالحديث المعروف امرأة تعطرت ومرت بقوم يجد ريخان فهي كذا وكذا يعني زانية لكن هنا التطيب للرجال في الأصل لحضورهم المقافل والجمعات ونحو ذلك وأشتر الأحاديث التي تؤيد ذلك حديث سيدنا سلمان رضي الله عنه وأرضاه التقدم لا يغفز رجل يوم الجمعة ويتطهر ويستطاع من من دنيه أو يمسك مطير بيته ثم يخرب فلا يفرق بين اثنين ثم يسلي ما كتب له ثم ينصد إذا تكلم الإمام إلا يغشر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. من المستحبات المشي لصلاة الجمعة المشي لصلاة الجمعة أفضل من الرجوع هذا بالطبع لمن كان دار قريب أو كانت داره قريبا من المسجد لكن لو كان دار الإنسان بعيدا من المسجد او كان الانسان له من العذر ما يمنعه من المشي او مثل المشي او لكبر السن او لازدحان طريق او لتعثره في طريق او نحو ذلك من الاعذار يلزم المرء حيناء ذن او يستحب للمرء حيناء ذن ان يركب قد يجد غطوب خشية لو خشية عدم ادراك الجمعة لكن عموم دليل على ان المشي للجمعة مستحب هذا الحديث المروي عن يزيد ابن ابي ماريا قال فقال لحقني من رفاعة ابن رافع واني ناشي الى الجمعة فقال اكثر فإن خطاك نبيه في سبيل الله سمعت ابا عبس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اضرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار الشيخ عليش رحمه الله يعلق على الحديث بقول اي طاعة الله واشفظه الناس ذو براه وان اتفق عدمه في قريب المنزل واغبرار قدم الراكب نادر فالاغبرار لازم للمشي عادة فأطل قسم اللازم وأريد الملزوم وهو المشي على طريق الكناية وأما في رجوعين فلا ينذب له المشي وابتباع العبادة يعني مش بالضرورة الإنسان ما ينفي تغبر قدمه إنما هو الاغبرار بسيطة العموم لعلاقته بالمشي لأن الراكب لن يحدث له اغدرار من المستحبات أيضا ان يقيم الامام اهل السوق في وقت الجمعة سواء منهم من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه او من ليس من اهل المساجد اصطر المعنى ان قائم على الامر له ان يقيم اصحاب الاسواق ويقلق المحلات والذكاجين ونقويا في ذلك التوقيت وهذا لا يتعارض مع ما اخبته العلماء من وجود ترك البيع المسألة ترك البيع بمسألة اخرى لا ينزم منها الزهر السوق. يعني ممكن يبيع في بيكا او في مكان غير السوق بالنسبة لصاحب العز اللي هو لا يستطيع صلاة الجمعة لو كان لو دكان في وقت الجمعة يسمح له بالبقاء في الدكان ولكن لا يريع لكن ال الاندب والافضل لو ان يغلق الدكان في وقت صلاة الجمعة وسيأتي الكلام عن مسألك البيع. ان الهدف من اقامة اهم السوق سيأتي فيها ان الهدف من اقامة اهم السوق انه لا ينبغي ان يستأثروا دون المصلمين لا ينبغي ان يستأثر من لا يحضر الجمعة بالردخ دون المصابين وانما نريد اقامة هؤلاء اللي هو العبد والمرأة ونحن ذلك ولو كاما كافرا لان لا يشغل ذا من لا تنزمه للاختصاص ومن لا تنزمه الأرض. هي لمسألة اقامة يعني درجنا حيثث على بقية الناس بقية البائعين من فيام هؤلاء بالبيع اثناء صلاة هو قد ينفع عن ذلك استغفاج اللي ينشأ عن فتح المحلات والذاتذين في وقت الجمعة حتى ولو لغير اين الجمعة ينشأ عنه استخدام صلاة الجمعة وتحطيره من سؤالهم من الندبات ايضا يبكر ان يبكر الاساس او مهجر صلاة الجمعة التاجيل والذهاب ليه في وقت الهاجرة لأن النبع على سرطه السلام والصحابة كانوا يأتعلمون ذلك يعني يأتون المسجد في ذلك الوقت والدليل عموم الحديث ابي مريرة رضي الله عنه ارضاه لو الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستنوا عليه لا استهموا عليه ولو يعلمون ما في الكاتير لا استبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتانات والصف لا أكدونا ولا الحبوة. وعندنا حديث أبي مريرة رضي الله عنه وارضاه هو حديث مشهور في يعني مشهور درج الشهوط مش مش مشهور بالمعنى المصطلح الحديث ولكن مشهور إن هذا الحديث من, من, من, من أكثر ما يستغل به على مسألة ذكر لصلاة الجمعة حديث أبي رواه رضي الله عنه أرضان من يوم الجمعة في قصلا ثم راح في الساعة الأولى فتأنما قرّب بدنا ومن في الساعة الثانية فتأنما قرّب بقرة ومن في الساعة الثالثة فتأنما قرّب كبسة أقرنة ومن في الساعة الرابعة فتأنما قرّب دجاجة ومن في الساعة الخامسة فتأنما قرّب ريدا فإذا خرج الإمام حضرة الملائفة يستلعون الفكر من المندبات كذلك أن يقوم الخطيب بالسلام على الناس يقين القروش يعني بعد يقين القروش على الناس وكل النازل هو قوم ليس عند الصغير المنبر هو لغالب متعجم الآن العلم إنما متعجم الآن العلم إن السلام يكون عند الصغير على المنبر مستغيين بحديث محمد من المتذب عن جابر من عبد الله رضي الله وتعالى عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلما من المستحبات أيضا أن يجلس الخطيب بعض صعوده على المنبر يعني نجلس استناع الأذن قبل أن يكون من خطيبا ويجلس أيضا بين الخطيب فالخطيب حينما يرتق من يجلس حتى ينتهي المؤذن من الأذن ذو الأذن الذي بين يدي الخطيب ثم يقوم في أجل خطبتهم يجلس ما بين الخطبة الأولى والخطة الثانية لكن هذا الجلوس ليس يواجب على الأمور وتعارف الناس وتعهدوا منهم أزمنة على أن الخطيب يجلس انتظارا للأزال ويجلس بين الخطبتين جلسة باستراحة اللي فيها خلاف في المزهد حنية سنة أو واجبة بعض الناس بيظن أن هذه الجلسة للتعاء فيرقونا أيديا وما يدعوه أن أسألك إن هذه الجلسة ليست للدعاء ولم يؤهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم يستعملونه أو كانوا يستعملونه للدعاء والدليل العام على الجلوس قديس سيدنا جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختبط قائما ويجلس بين الخطفتين ويقرأ آيات ويبكر الناس الحديث في طائفة من الفوائل هو الخطبة قائما الجلس بين الخطبتين احتمال الخطبة على آيات قرآنية من المستحبات وهذه المشتحبات في الخطبة بعض العلماء يقص المشتحبات جمعاً هي مستحبات تختص اليوم مستحبات تختص القطبة مستحبات تختص الصلاة المصنف رحمه الله ذكر هذه الطائفة على سبيل الإجمال بدون تقصيده من المستحبات في خطبة الجمعة ان تكون الخطبة القصيرة على جهة العمل وان تكون الثانية اقصى من التول يعني هذا مستحب اخر ينضف الى المستحب الاصلي تقصير الخطبتين الخطبتين عمتا وهذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقفل عنه مع الاسد كثير من الطبقات في الاسمان التي نحن فيها ايضا يطيرون الخطة كثيرا وكثير من الخطب وإيشان أن الخطب التي ينقين منها لا يستغر منها الناس ولكن هناك بعض الخطباء مما يعتادون ذلك وتعارف الناس على ارتضائيهم بذلك وقصدين مساجدهم مع تطويرين الشديد هاتم النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة كان التقصير وليس التطوير النبي عليه الصلاة والسلام بعد المعاصرين ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني بأكواس من خطباتهم من حيث المرة الزمنية لم تكن قصف الى ربع الساعة او تتجاوز ربع الساعة والدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتصد في خطبته حبيث سيدنا جابر كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا لكن المسألة ابناء إن نتباك من قصة القطبة دلالة على فقه الرجل وغلاغته في بالناس للناس خاصة الكبارنين والعفاء وذوي الحاجات النبي عليه الصلاة والسلام روى عنه إن قصر الخطبة وطول الصلاة فإنكم من فقه الرجل تعطيلوا الصلاة واقصروا الخطب وإن من البيان السحرة وإنهم سيكي بعدكم قوم يطيلون الخطب ويقصرون ويقصرون الصلاة ويقصرون الصلاة الحديث هنا رواه الإمام أحمد من إمام في مسنده من امام النبي في مصمش منها مستحبات وهي متعلقة بالخطبة ايضا رفع الخطيب الصد بالخطبة لتبلغ الناس ان رفع الصد في الخطبة هذي النبي عليه الصلاة والسلام رفع الصوت وهناك رفع الصوت كما يقول العلماء له محل ليس في كل حطبة بل من هناك مواطن يرفع الإسان فيها صوته وهناك مواطن يكتو فيها او يقل فيها من رفع الصوت المسالة هنا لها ضابط ليس كل حقيب يرفع صوته وليس في كل المواطن هناك مواطن تستدعي الشدة ومواطن تستدعي الرقة في عليه الصلاة والسلام المغي عنه في حديث سيد جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، وعلى صوته كأنه ينذر جيش يقول أشتد غضبه كأنه منذر جيس يقول صدّحكم ومسّاكم ويقول أنّا دعف فإنّ خير الهجم كتاب الله خير الهجم فإنّ خير الحديث كتاب الله وخير الهجم هجم محمد وشرّ الأمور محلّثاتنا وكلّ بجعة الظلامة الإنم النووي على الحديث أو يعلق على استخداد الحديث هو الإنمام عياب أو يقول النووي فيه إنّه يستحب الخطير أن يُفخّن عمر الخطبة ويرفع صوتهم واستحباب ان يقول انا بعد وتقمت انا بعد هذه القارة ان اول من قالها سيدنا جاول عليه السلام ويقول انا بعد في القطب العام خطب الوعظ والجمع والتعياد وكذلك في خطب الكتب المصنفة اللي عني الكتب القاضي اعياد رحمه الله يتكلم عن نقطة هامة جدا يعني المتكلمين في العصر الحديث في احوال الخطب وادابها وضوابتها تكون حركات الوعظ والمذكر وحالات الوعظ بحسب القصد الذي يتكلم فيه ومتابط له حتى لا يعطي بشيء في غير موضوعه والإمام بنشاس يرى أن الخطيب يؤمر أن يرفع صوته ولهذا استحبت تخاذ المنابس لأن المنابس منا ترفع الصوت أو تولد الصوت والحمد لله امان آل مكبرات الصوت تسمع الخطبة الى ابعه مدى الممكن لكن هو في النهانة خطر في الارض او واقع او على كرسي او نحو ذلك تجوز، ومناك من القطباء من يستعمل مسألة رفع الصوت هذه بشكل خاطئ فيضم ان رفع الصوت معناته اتقاط مسامع الناس لتعليق الصوت في كل مواقن الحكبة ويشير في كل مواضع خطة بيدي ويشوح بيهما لكن إن حقيقة إن رفع الشيط والإشارة بيدي لها مواضعها عند كلاوة آية تتعلق بالمثلين وبالذكر يمكنوا أن يشير إليه عند كلاوة آية أو عند ذكر لموطن يتعلق بمذلة غيره يشير يديه للخلق كأن يشير إلى هؤلاء الذين الفنى الذين ما يحضرون نعمة عند قراءة قاية فيها رقة يقرأها يرقة على الناس عند قراءة قاية فيها شدة يشتدد في قراءتها يعني مسألة رفع الصوت وخفض الصوت في القطة مسألة نسبية تختلف من موت لآخر وتختلف من حالة يخرج في صلاة الجمعة أن يستخلق الإمام إذا ترأ عليه عذر من الأعذار لنعنى إن الإمام أو ترأ لي عذر من الأعذار بعد الخطة وقبل قبل الصلاة او في اثناءهم يستخبونهم الاستخلاق يستخبونهم اذا حصل في اثناء الخطة ايضا ان يستخلق في اثناء الصلاة ان يستخلق الاستخلاق سبق الكلام عني ان ناصقي استخدام الامام ولوجود من المؤمنين ان يستخلق الانام لكن لاحظ ان الانام في الجمعة لا استخدم يستخدم واحدكم شيء واحد يتخب لو وضعنا الاحكام من استقلاف لو وضعنا فيه اه تفصيل كمسة هذا المقام من المستحدات ايضا ان يقرأ الامر شيئا من القرآن فترة اجتمالها على شيء كتاب الله عز وجل امر مطلوب يؤيد ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان هديو ان الخطرة تعتم تشتمل على طراء شيء من مطلوب. القرآن بل من قرآن على سيدة ام يشان بنت خارقه رضي الله عنها انها قالت ما اخذت القاف والقرآن المجيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر الناس. لي ما يأتي به الطبيب هو الأمر بتقوى الله عز وجل في قوله اتقوا الله حقا تقاتي ولا تمكنا إلا وأنتم مسلمين اتقوا الله الذي تساءلون به والأفان إن الله كان عليكم وقيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يخلق لكم أعمالكم ويخلق لكم ذنوبكم فمن يطيع الله ورسوله فقد لازفا فوزا عظيما هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في رقته في الحديث المروي عند ابن ماجه والنسائي وصححه الألبان ومن جملة خطابه أيضا ان الخطيب يخ يخلي خطيبته ثانية وقوله يا رسول الله ولينا ولمن ملك يقول إن هذا من شأان الخطيب ولكن ان قال اذكر الله اذكر الله يذكركم فهذا حسن اوزف الخطبة ان يقول اذكر الله يذكركم ثم وقف وقال كلمة اخرى او اختصر على هذه الكلمة هذا موزئ ان شاء الله وجملك يغفر الله لنا ولكم لنقف لها على قصة ما تقال في الخطبة الجمعة قصد ضل. ولكنها وردت في احاديث في زيارة القبول وتفنية العاقس لكن الخطوة للقلق الخطوة بلا قصة استنال او استخدام يعني ورد في حديث علي بن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقمور المدينة فأحضر عليه بجواجه فقال السلام عليكم يا اهل القمور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالأثع الحديث مروي عند الترمذي لكن من امام سبحان بعاقص في تشمية العاقص حديث جلال ابن فقال كنا مع سالم بن عبيب فعفص رجل من القوم فقال السلام عليك فقال سالم عليك وعلى أمك إما قال بعبو لعلك وجدت مما قلت لك قال لوجدت أنك لم تقفت أمي بطير ولا مشغل قال إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عفص رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك وعلى أمك ثم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله قال فذكر بعض النحامة وليقوم لوما عنده يرحمك الله وليروب يعني عليهم يذكر الله لما ولب الحديث أيضا مروي عن جئري داود ويقطعه والشيء من المستحبات أن يتوقع الخطيب على قوس أو عصر والتوقع على القوس والعصر عادة في العرب النبي عليه الصلاة والسدق عن المفعل في مطر الجمعة والعيد والاستسقات يروى عن شعيد بن زريك بن زريك الطائفي ابن مرعوزيك الطائفي قال كنت جالسا عند رجل يقار له فتى من القذب كيف قلت فيك ونه صده النبي صلى الله عليه وسلم قال أنسى يا وقال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعه 9 او الساعه 9 قال فذكر فادي لنا فدخلنا قلنا يا رسول الله اتيناك لتدعو لنا بخير قال فدع لنا بخير وامرنا فانزلنا وامرنا بشيء من الكمر والشرك كذلك دول وقعدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اياما شهدنا فيها مذوعه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوس الأطعال على عطا فحمد الله وأثنى عليه كلمات الحقيقات الطيبات المباركات ثم قال يا أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولم تطيروا كل ما أمرتم به ولكن سجدوا وأبشوا الحديث مروي عند البيهقي وعند الإمام ألي ذوي وأذكر ونحن أطفال صغار أن المسجد الذي كنا نصلي فيه جمعة كان فيه قطعة خشمية منفوثة على نحو السيف ينسكه يمس... الخطيب الوزني حين يخطب وهذا كان في فترة في السبعينات وقوائل التمانينيات وكان اكثرهم او كان خطيب لبلدة في ذلك الوقت مرهب مالكي كان يستني بهذا الامر او يتأسى بهذا الامر بشمت النبي عليه الصلاة والسلام في الابتكاء ويأخذ ذلك من مستحبات مذهب الامام مالك رحمة الله تعالى عليه ورحمة الله هذا الشيخ فقد كان يصلي التراويح أيضا حوالي 22 ركعة وأحيانا كان يصليها 36 ركعة كما ورد في المذهل مالك من المندبات أيضا في صلاة الجمعة أن يقرأ الإنسان بصور معينة في صلاة الجمعة هذه الصور أشار إليها المصنف لأنه يقرأ بصور الجمعة نسميه بنتمك المسبوك كذلك أن يقرأ في رقعة القضاء وأن يقرأ في الركعة الثانية صورة إلغاثية ويجوز فيها صورة الأعلى بعد صورة الجمع في الأولى او صورة المنافقون بعد صورة الجمع في الأولى ونهله على قراءة هذه الصورة كثيرة منها حديثة ابن عباس أن النبي صلى الله عليه سلم كان يقرأ في صورة الجمع صورة الجمعة والمنافقين وروي عن مضايد الله بن رافع قال استخدق وروابان ابا مريرا على المدينة وخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بسورة الجمعة السجد الأولى وفي الآخرة إذا جاءت المنافقون قال عودي قال عودي الله فأقرأت أبو هريرة حين انصره فقلت إنك قرأت بسورتين كان علي رحمه الله يقرأ بيما في الكوشة فقال الهريرة إني سنات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهم وروني عن النعمان ان النبي كان يقرأ العيدين من الجمعة بسبع اسم ربك الاعلى وهلا تلك حديث العاشر من المستحبات ايضا في صلاة الجمعة ابنائنا الطلاب انهم يستحب ان يحضر الجمعة الاشخاص الذين لا تجب عليهم الجمعة ومن ذلك قدور المكاتب ومن ذلك قدور الصبي ومن ذلك قدور المرأة اذا امنك ارتكنا والصريح اذا كان ممن اذا زجر ان زجر وامن ان لا يضر بفرش المسجد او لا يخلع من الناس فلتهم لبأس القدوري للتعود عليه وينضر القدور ايضا للمدبر وللقنب والعبد البعض اذا كان الجمعة اليوم الذي الذي يبصهم هو اليوم الذي بعضه يضر بعضه وفقت الجمعة اليوم الذي يبصه هو لذلك الجمعة بلا اذن من سيده ان في يوم سيده فينبغي عليه ان يستاجن من سيده ويتكلم بعد ذلك حول بعض المسائل المتعلقة بصلاة ذوي الاعذاب وحول غسل الجمعة الذي ذكره المصنف كسنة من السنن وافرض الكلام عنه في حوالي سطر او سطر ونصف. مسائل تتعلق بصلاة زوال الأعظام المصنف رحمه الله يقول واخر الظمر راجم زوال عذره وإلا فله التعديل وغير المعذور إن صلى الظمر مدركا لركعة لن يجزه ولا يسمع الظمر إلا ذو عذر واستؤذن إمام ووجبت إن منعه وأمني وإلا لن تجز, تجز وسن عسل متصل بالرواح ولو لم تلزمه وعاد انت عذى او نامت خيارا لا كأكل مونا عندنا عدة مسائل المسألة الأولى مسألة تأخير صلاة الزهد للشخص صاحب العسل المرء الذي لديه عذر ينعمه من هذه الجمعة إذا رجع زوال العذر قبل صلاة الجمعة يلزموا حينيا ان يؤخر صلاة الزمد على سبيل استحباب ولا يصل لوقتها، لا لعله يستطيع ان يدرك الجمعة مع الناس في المزجد مثل المحبوس مثلا الذي يظن الخلاص او المسافر الذي يظن القدوم او المريض الذي يرتدي الشفاء. لكن اذا لم يكن المرض راجيا زوال العب مثل المريض المرض يتضح معه انه لا شتاء من البيوت او مرض مزمن هذا الافضل له من يصلي في اول الواقع لانه لا ينبغي له ان يفوته في فضيلة اول لعنة وان تهدته الجماعة التعجيل يكون بعد طراغ الامام من صلاة الجمعة هذا بالنسبة للمعذوب بالنسبة لغير المعذوب ممن تجب عليهم صلاة الجمعة اذا احرموا الظهر وكانوا بحيث لو سعوا الى الجمعة اتركوا منها جزءا والظهر لا تجزئهم على القصح هذا قول ابن القاسم واشهد عبد الملك بن حبيب ووجه ان الواجب عليه الجمعة وهو لم يأتي بها ويعيد في هذه الخالة ظهرا ان لم يمكنه تعادة او ان لم يكون صلاة الجمعة هنا لا فرق سواء بين كونه احرم بالظهر مجمعا على انه لا يصل الجمعة ان لم يجمع على ذلك عمدا او ساوة ولم يقن في وقت احرانه ذيكا لرطعة من الجمعة لو سعى اليها اجزاءته قول المصنف لن تبزيه اي سواء كان تجب عليه وتنعقد به او تجب عليه ولا تنعقد به كالمسافر الذي اقام في محل الجمعة اقامه تقطع حقم السفر وان من لا تجب عليه اصلا فانه من المعذورين او غير مكلف فتبزيه من صلاة الجمعة صلاة الظهر حتى ولو كان سيدرك صلاة الجمعة هنا ما مسألت جمع الظهر لاصحاب الاعزاء المصنف قال إني لا يجمع الظهر إلا ذو, ذو عدري المعنى لا يصلي الظهر جماعة من غير تراها من ثلاثات الجمعة إلا أصحاب الأعزار والمساذر والمريض المجد هؤلاء يطلب منهم الجمع ولا يقربوا طب الجماعة لكن من الأولى والأفضل أن يصبروا يس... إلى أن تفرق صلاة الجمعة كذلك الأولى لهم أن يفقوها تلك الجماعة حتى لا يتهموا الرغبة عن صلاة الإمار ومن أبي ذلك قالوا أنه لو أذينه إذا جمعوا لكن من نروا غذر لتنبيحهم التخلق ويمكنهم الطبور معهم مثل خوف باعة الظالم أو من تخلف لغير عذر ومن فاتة الجمعة مما تجب عليه كل هؤلاء يقرأ جمعهم ولم يعيدوا على الأظهر إن جمعوا وعلة المنع إذا ترجع لأصل الصلاة وأنما ترجع لوصف بها فهي موزعة من حيث الأصل وكروهة من حيث الوصف في مسالك استئذان الإيمان في صلاة الجمعة الملكية يرون عنها مستحابة الحنفية لهم فيها كلام طويل ويشدد في مسالك استراط السلطان ويقامة الجمعة وبالتالي استراط القيمة يعني الاذن السلطان الملكية في قصح يرون الاستحباب وقبل لصح عند الملكية يرون وجود استئذان السلطان يعني والأحناف طبعا يرون وجود السلطان. عند المالكيه مستحب ان يستأذن الامام يستأذن الامام في بسلاء اقامة الجمعة ولا يشارك الاذن على الصح ان استؤذن في اقامتها ومنع عن ذلك كان الحضر يعني هم هنا رقوا السلطان يستأذنوه يصل الجمعة او ما يصلوه او يصل السلطان منع لن من يكونوا غناء قالوا يجب على الناس ان يقيموا صلاة الجمعة ان امنوا على انفسهم من السلطان ان امنوا بطسفر لكن إن لم يقمنوا بطرع لن تجزيهم لأنها محل اجتهاد والسلطان إذا ناجناه لا يخالف فيه ويجب اجتباعه كما لو حكم الحاكم. حاكم في مختلف الفيه بين العلماء فإنه ماضي غير مرطوب. وأنه قالوا إن الخروض على حكم السلطاني يسبب الحرج والفتنة الحرج كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقت. بعد الملكية فصّروا الكلام وقالوا إن عن سبب مالع تحديداً قالوا ان الامام اذا كان من اقامتهم اما ان يكون ذلك اتهادا من الامام و يكون جورا منه يعني تعنت فان كان الاول يعني كان اتهاد من الامام تجب طعر حينائه ولا تحل المخالفة حتى ولو امين و ان خالفهم و لم تنزه كفة الصلاة و يلزنه العامة و جور او تعنت مع سلطان ان امنوا على انفسهم منه تجرب عليهم الجنة و الا لم تجد لهم من خالفة الامام ولكن اذا وقع و... وترك اجزعته اللي اللي... يعني انقل ي... ي... هنا الابنان طلاب فائدة او تفقيس كلام الامام الكساني من عامة الاحناف في مسألة السلطان ووجد نظره في هذه المسألة ووجد نظر الاحناف في هذه المسألة فقوم الكساني اما السلطان فشرط اداء الجمعة عندنا حتى لا يجوز اقامتها لا يجب انقامتها بدون حضرته او حضرة نائبه لان النبي صلى الله عليه وسلم شرط الامام بيضحاق الوعيد بكارك الجمعة بقوله في الحديث من تركها ولو امام عادل اوجائك وهو على النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اربع الى الولاة وعد من هذه الاربع الجمعة يقول الكاساني ولانه لو لم يسترق يخترق السلطان او لم يسترق فرق السلطان لا إلى الكتنة أم هذه الصلاة تؤدى بجمع عظيم والتقدم على جميع أهل المصر يعد من باب الشفرة وأسباب العلو والرفعة فيتسارع إلى ذلك كل من جبل على علو الجنة والميل إلى الرئاسة ويقع بينهم التجازق والتنازع، ويوجد ذلك إلى التقاطب والتقالب ففوض ذلك إلى الوالي ليقوم به أو ينصب من رآه أهل النوم يمتنع غيره من الناس عن المنازع لما يرى ان طاعة الوالي الخوف من سلطاته ولانه لو لو نتوض الى السلطان لا يقل ان ان تؤدي كل طائفة حضرة الجانع سيؤدي الى تفيد فائدة الجمعة وهي الناس باحراز اه الفضيلة وانا ان لا يؤدي الى وانا يؤدي الى ترك الجمعة بكلية يعني لو نظر الاعمال في ذلك اه تجد تكون مجنى دينية موجنى سياسية واجتماعية في ذلك الوقت يعني في نفس الوقت اشتريك المنازعة التي تقع نبينا الإمام والخطيب والجمعة ولن يتقدم ومن يترق اشتريك اجتماع في حد ذاته ان الاجتماع بأولي كثير مثل ذلك أدى الأمر إلى فتنة ولكن الحكم لو كان السلطان من يصلي ولن يعمر بالصلاة أو وهذا الأمر لا يحكم به الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى يعني أنا مع المسلمين بتنصيب إلا أن الشعائر في المساجد في كل بلاد العالم الإسلامي من منصابون من قبل أسلطان مساجد وسط الجمعة من المسائل الهمة اللي المصنف تكلم عنه بكلمات كما قلت يرى أن النسوية الارتسال يوم الجمعة وان يكون هذا الغسط متصل بالرواح يعني للناس فما يقتصلش ويبقى ذال السبيت ويأطوه ويشرب ثم اوينان ونحب ذالك شو مازاك واني عارفة يارى ان الغسط ده مطلوق يعني مفيش ليه طيب وصلت هذا الغسط كماء الجنابة يعني كغسط الجنابة وماءه كماء الجنابة يعني السفة والماء وكل مثل للجنابة والمعروف المعروف ان هذا الغسط يسنى لمن يأتي الجمعة حتى ولو لم كالزوغ هو المسطور انه انصرت ان يتصل بالرواح والفصل يسير لا يضع الغسط يسنى بالجمعة ولغيرها بالعبد والمساخر والمرأة والصريحة نحو ذلك ويشتد الامر اذا كان مر ذا رائحة كانت خصفات بيع السمك بيع اللاحب من مناخ الزق والامام اللاحب يقيت ذلك الغسط للجمعة لمنع رائحة تمام لكن من انه رائحة اليوم اللاحب يرى انه جود مزيد بالأدلة مش مشرائة الغسط كثيرة منها حديث سلمان اللي تقدم أكتب من مرة لا يغتصل رجل يوم الجمعة ويتطهر مستطاع من التوري ويدهي من جنيه أو يمسي من كيف ثم يخرج فليفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم أنصف منصف إذا تكلم الإيمان إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وحديث الغريرة لنغتصل يوم الجمعة غسط الجنال ثم رحل السعب في حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم مختلف وان يمسطيل ان مصنف مساله اعاده الغسل بعد اعاده يقول ان من لم يصل غسله الروائح الى الناس في جلس في بيته حتى تغذى او جلس فيه حتى ينام يرى انه لا ينطبق تعليق اعاده الغسل من جديد قال ان غسله الغسل الاول قد جرا بعده لا يزغي بالكمال يعني هو اعاده مش مساله نقض ولنصنف فنتكلم الآن عن الجائزات التي ذكرها المصنف فيما يتعلق بصلاة الجبعة فقال رحمه الله وجاز تخط قبل جلوس الخطيب واحتباء فيها وكلام بعدها للصلاة وخروجك مخدث بلا إذن وخروجك مخدث بلا إذن ويقبال على ذكر قل سرا كتأمين وتعوذ عند ذكر السبب كحمد عاطس سرا ونهي خطيب او امره واجابة جائزات الجمعة كثيرة المصنف ذكر منها قعيفة وان كان بعضها مخالفة لمعلم بعض هذه المزاق قعيفة المسألة تخط الرقاب المصنف يرى ان تخط الرقاب في المسجد لسجد الكرجة جائز قبل الجلوس الخطيب على المنبر لكن بعد جلوس الخطيب على المنبر غير جائز بل يحرم حتى ولو لغرض سد فرجه بعد الخطبة وبعد الخطبة وقبل الصلاة جائز ولو لغير فرجه يعني هو يجيز في حاله قبل صعود الامام على المنبر وينجزه بعد انقضاء الخطبة وقبل الصلاة الصلاه ويحرم استماع بعد او بعد صعود الخطيب على المنبر وحتى انتهاء الحياة أن موضوع تخطي الرقاب في كلام واسع للعلماء في تشديد بعض الحديث في جواز في بعضها الآخر للحاجة فعلى سبيل المثال حديث سيدنا وقت بن الحارث أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالمدينة العصرة فسلمت إن قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر مثلاه فازع الناس من سرعته اضحارت عليني فرأى اننا قد عادل من سرعته قال ذكرت شيئا من كبريل عندنا فكرهت ان يحبسني فعمرت لخسمته هذا الحديث فيه دليل على الجواز التخطي اذا كان لي لكن يلاحظ ان الحديث هنا صلات العصر وليس صلات صلاة الجمعة ويلاحظ ان الحديث فيه معنى هام جدا ان النبي عليه الصلاة والسلام كره ان يكون عنده مال محبوس في دائته ولا يخرجه في مصرفه الشرعي خشية أن يحبثه عن الصلاة أو خشطه أن يهي عن الصلاة يبقلنا على مسألة المانع حديث المغيرة رضي الله عنه قال الله كان يقول لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير الله من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة قال مالك السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراده ومن يخطب من كان منهم يلل قبلة وعيرها يعني هنا الإمام بيتكلم في وجهية الاستخدالة لكن الحديث عن وطن في مسألة عدم التخطي أو شدة حرمه التخطي الحديث اللي سبق لنا في سيدنا سلمان إنه يجهب إلى الجمعة ولا يفرق بين سنين يفيد عدم التفرقة بين سنين يفيد المسألة التخطي أو الناية عن مسألة التخطي في حديث اخر من سيدنا العرقم من الارقم كانت له شغله العرقم الذي اكثر هذا الذي كان داره يقين كان النبي عليه الصلاه والسلام يختبئ فيه النبي عليه الصلاه والسلام في مكتب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه يفرق بين الاثنين وان لم يخط فلزار يخشى به في النار يعني مجرم على نفسه في النار بس الحديث مغوي عندي احمد والبيعطي في الشعب والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرة والامام الزهبي علق الحديث بن هشام بن زياد واحد بان الحديث يصنعه بعيد جدا لضعت الهشام بن زياد لكن في مسألة في مبتحات الرقاب دائما ما ننبه عليها المصلين وننبه لها ابناء وطلاب عيلا ويأنا الانتباع يتقى في المسجد من الكرة يوما فإن علي أن يتخذ مكانه المينات في المسجد من السادس الأول في الذي يليه يلي. كثير من الناس تأتي في المسجد المكرم وتحوز فضل التبكير إلا أنها تجلس في خلف المسجد أو في جوانب المسجد أو تعملتي بلا عذر من الأعظام يعني لو كان عذر كمثل مثلا من خصص لهم مكان في المسجد من زو الأعزار والمرضى وكبار السن لا بأس لكن هذا لا عنده عذر ولا يأتي المسجد ويتنازل حاز فضيلة التكتير إلا أنه يتنازل عن فضيلة الصد الأول وتركها لمن يأتي متأخيرا في هذه الفرجة فيتقدم فيها ويتخطى رفا نقول له إن المجل يفعل ذلك تنازل عن هذه المنزلة لغيره وبالتالي يقولون أنه لا حرمة له فيجوز تخطيخ ينازل يصد تلك الفرجة في الصد وهذا ينبغي على الإنسان إذا حضر المسجد مبكرا أن يبادر بتحصيل مكان في بدايات الصفحة حتى لا يتعرض لذلك مسألة الاحتباء في الخطبة جائزة وليس تنحرمة الاحتباء تقدم في الصلاة انه ادارك الصوض وراء الظهر والركبتين اهدم الانسان رجليل ادارك بالتوب يجمعه مدين مع الظهر ويشد عليهما كما يقول ادارك التوب وراء الظهر والركبتين الاختباءه في النهاية الامان بيقولي ال نهايه يحتبر يحتبي احتباء باسم عبد وادي انكتب بالكسري و في وادي بالضم تنزله احباء احباء قال ورد احتباء خيطان العرب يعني ليس في البراري خيطان اذا اعراض الاستناده كتبوا بان الاحتباء انهم من الشحوق وينصيل لهم التلجقات احتباء الجهاز يوم الجمعه راحوا في خدمه كان الصحيحون يعطين العون ما يخشى ان تبدو من تحت العورة وان تلال السراولة الغريب البعض الغلماء يرى ان النعي عن نفسه وانهم لأجل كشف العورة لبقى اذا امن نفسه اذا امن كشف العورة لا بأس. الوروية عن ابي داود رواه ابو داود في سننه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة والهمم يحطب ثم ذكر عن اعمل كام ويحتبون حال الخطبة ولم يكرهها الا نفر قليل حيث قالوا انما نعي عن عن حال الخطبة لانه نابل النوم ويعرض الطهارة للامتقاض. وادلين على جواز الاحتباء في المسجد مطلقا وجوازه في الخطبة ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال رأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجناح الكعبة محتبيا بيديه ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفساء اللي سماها جلسة القرفساء وادلين على جوازه في الخطبة حديث يعلى بن شجاد بن عوز قال شهدت مع نواوية بيت المقدس فجمع بنا فأنا ظهرت فإذا من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محكدين والإمام يخطر ولعل الاحتباء في التمثل للإنسان من الجلسة أحيانا وتغيير الهيئة أو تغيير الجلسة في أثناء الجلسة الخطوة مطلوب حتى لا يتعرض الإنسان لسيطرة الشيطان عليه بالمعاس أو السلحة من الجائزات التي أولها المسلمة لسلك الكلام بعد الخطوة يجوز الكلام بعد انتهاء الخطرة وقبل الشرع في السلام إنما لمنتنع الكلام في أثناء الخطبة يقول كلاقيك والإمام ينقر عن صفة قد لغوك ومن لغى فلا جمعة خطرة يبقى أيضا الكلام بعد نزول الإمام على المنبر لا بأس بي قل سعودني على المنبر لا بأس بي بعد الوماقل حتى والكلام بين الخطبتين ولكن ينبغي أن يتكلم مرض بين الخطبتين لان الفترة التي يجلسها المرء بين الخطبتين الخطيبين بين الخطبتين هي جلسة للصلاحة فهي بنتابة الخطبة في حد ذاتها او تعتبر واقعة في اطار الخطبة في حد ذاته والكلام بعد انقضاء الخطبة انا لا سيما لو كان يصلح السلام كما استقامت الصفحة اخي جان من انتعيزاتي ايضا ان المرء اذا حصل لهم حدث اثناء السلام لهم الخروج بدون استعيزان الايمان ويخر يتوضع ويعود ومثل المحكي في كل من طرع عليه عذر من الأعضار مثل الرعاب ونحل جاد ونقل عن الإمام المال أن من أحدث يوم الجمعة من يخطب خرج بغير إذن إنما الإشكالية في استدال في قول الله تعالى حتى يستأذنون لم يفهموا حتى يستأذنون قالوا إن هذه كانت قبل يوم الخندق كانت قبل الخندق يعني يتفكتون فيما بعد من سوطها او من سوط الاستئزان فيها في مسألة صلاة الجمعة او لم يتعرض العلماء فيها لمسألة صلاة الجمعة ليعيد انما كان ليعيد استئزان النبع عليه السلام في المزمع لكن صاحب الوزر هو هنا اذا ورجع لمجلس مجلس خصوصا في الاسلام فقه حق بي مغيب يعني صاحب العزر اذا خرج الوزير العود ورجع روى حق بمجلس مجلس والحديث في ذلك معه حديث شعيد قال كنت عند عبي جالسا وعندي غلام فقام الغلام فقعدت في مقعد الغلام فقال لي ابي قم عن نقعده إِنَّ على هُرَيَكَ أَنْ دَعْيَا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم المجلس فرجع إليه فهو حق به غير أن سهيلا قال لما أقامني فقصرت في نفسي من المستحبات، من الجائزات في سرعة الجمعة يقبان على الذكر القليل خاصة في السياسة لو في ذكر قليل مرة على الإنسان وهذا جائز من دعوان يعني انا قيدين قيد القلة قيد السر وان كان الاولى ترك ذلك لانه مناكي للانساط الوارد في الحديث اه القليل انه تمر عليه ايضا استغفر ايضا استغفر ايضا يسبب في بعض البلاد في دكة المجلدين في بعض البلاد اللي انتشرت فيها البلاع الكثيرة التي تتعلق بالعبادات ويقوم بالصريف على صورة الغناء والترنم أه... ولا يكر عليهم ذلك أحد من الآن وبعض البنات أيضا الخطيب يقول يؤدوا الله أنتم مخنا بإجابة وبنز... وتسمع بقى ضجة من الجلسين ضجة عظيمة سواء في الدعاء والتأمين ونحن ذلك أه... هذا الأمر ليس علينا نادي النبي صلى الله عليه وسلم التأمين والتعاوز جائز للإنم أسنان فقط من يؤمن على دعاء الإمام مما يعلم أنه مواطق الصلاة هو يجده أن يتعود إذا سمع الإمام يذكر استعادا واستغفار إذا قرأ استغفار وصلاة على النبي إذا قرأ صلاة على النبي أو قرأ صلوا على رسول الله وإمامنا ما يدعو في الخطة الناس مراءه ولكن إن جهره لا, لا لا يعالون في الجهر أو لا يبلغون في الجهر الإمام أشهر يرى أنه لا يجهر أصلا بالتأمين وإذن عبد الحاكم يرى أنه لا يحرك لسهر ولم يرد في مسألة رفع أي شيء، لأن حكى بعضهم أنو لا خلاف التأمين عند دعاء الخطي، أنو كان يسترجع التأمين منه، وإنما من الخلاف في السرير والجحر. ومرّوا عن ابن حبيب أنو ليس من السُّنن رفع أي شيء عند عقب الخطي إلا نقول على رون أو تحت أو أمر منو، فلا بد أن يأمر الإمام لهم بالجلس، ولا بد أن يأمر على دعائه، ولا يلعنوا جدا ولا يكثر. يعني مسألة النعل أو والشكل والدعاء بكذا وكذا وكذا ليست من هذه النبي عليه الصلاة والسلام في خلق الجمعة ولا يعرض هذا مسئيل تبن عليه الصلاة والسلام قنات شهرا يدعو على رعا من وذكهم حضنتين من قبال العرب بإن أحدثوا معهم أو أقعوا منهم وقع منهم من النبي عليه الصلاة والسلام واسق هذا الجمعة ينبغي أن تصانع المثل هذا الملكة من الجائزات كذلك نسألك حمد العقس سراً يعني إذا عقس الإنسان يحمد الله عنه وتعالى ولكن يحمده في السر ولا يجعر لأنه ممكن إذا جعر يضطر ذلك إلى مسألك إن إنسان يمشنته فيصل إلى الكلام أسنان خضرة يجوز أيضاً أسنان خضرة من الشخصي أن يأمر الخطيب بشيء أو إنهاء عن شيء يعني يجوز الخطيب أن يأمر الناس بشيء أو إنهم عن شيء ويوجد الفتح على الخطيب يعني, يعني يوجد الفتح على الخطيب من المستمع ورده في آية أو في خطأ الناس فيجوز للخطيب أن يأمر بهذه المستمع ويوجد الخطيب أن يستفهم ويجيب المستمع لا تسألوا عن شيء هنا حديث سيدنا جاول لما دخل المسجد يوم الجمعة والنبي وقته وجعل يتخطى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقال يديك الرجل لما دخل وتخطى الرقاب النبي قال له إجلس فقط آذيتا وآنيك وده على التوجيه والإرشاد والأمر والناج والفضل ومثل حديث سويه إذا تلايك الفصل ركعتين وهذا الحديث قادم لنا في أوقات الناه ومثل مرويه عن ابن عباس رضي الله عنه أن سيدنا عمر بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ أقبل رجل فدخل المسجد فقال له عمر الآن حين توضى فقال ما زلت هنا سمعت الأذان على أن توضى ثم جئت فلما دخل أين ذكرته قلت يا امير المؤمنين انا سمعت ما قال قال وما قال قال قلت ما زيت على انت وضعت في نزلات النبار ثم اقبلت فقال انا انه قد علم ان امرنا بغير ذاك قلت وما هو قال الغسك قلت انتم ايوان المهاجرون الاولون من الناس جميعا قال لا اجل الحديث تبرني لما رواه في الاوسط رواه كذا لكن هو مرفوع رواه مرفوع النبى عليه السلام رواه المذكورة هم رواية التحاوي لشرف العالم الأساس. أيضاً مسألة استجابه الخطيب من مستأنع استجابه المستأنع عند الخطيب أثناء الجمعة لا إشكالية فيها ولا بأس. لا خاصة إذا كانت الإصلاح الصلاة. لذلك نكمل من الكلام عن جائزات الصلاة المندوبات. أستغفر الله تعالى لما يذكر ويرقد والصلاة عليكم رحمة الله تعالى وبركاته.